إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء لالله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين تمننونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فإنّه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون